السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته بسم الله والحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم أما بعد مرحبا وأخواتي وأهلي وأحبابي أخرى أخوي فمرحبا مرحبا مرحبا بكم برة أخرى مع تاني. أخوي وحبيبي محتاجين إن احنا نطلع كل يوم بإخواني تاني احنا بعد برة كوكب وحبيبي نطلع ونشوف إن إيه كوكب كل كل كوكب ما شاء الله فيه خلق جميل من أ خ ل ا ق النبي صلى الله عليه وسلم و م ي ز ة من الميزات م اللي تقربنا من النبي أ ل ا أ خ ب ر ك م ب أ ح ب ك م إ ل ي و أ ق ر ب ك م مني مجلسا قلنا بلى يا رسول الله قال أ ح س ل ك م أ خ ل الله ق ا ا أ ك ب ر ت ع ا ل و ا ي ل ا ن ر ك ب س ف ي ن ة ا ل فضاء و ن ط ل ع ا ل ن ه ا ر د ة ن ش و ف ا ل كوكب ا لنا ل ف ا ل ا ن ل ه كوكب ا ل ن ه ا ر د ة كوكب جميل جدا و خ ف ي ف ع ل ى ا ل ق ل بوي ق ومحتاجين ك ل ن ا ن ت ح ل ى ب ا ل ص ف ة و ا ل خ ل اللي ق م و ج ود فالكوكب ي دوا كوكب ا ل نردن ه ا ة شا ء الله ه وكوكب ا ل ب ش ا ر ة الله أ ب ش ر ه كوكب ا ل ب ش ا ر ة اننا بشر اخواني بكل خير وان, إخواني بكل خير وإن احنا نبشر بعض بكل خير ونعيش مع بعض المعنى الجميل ده انا بحب لك الخير وانت بتحب لي الخير وببشرك وبتبشرني ع مرة ي تعالوا ة عشان بسرعة يجريش الوقت ما يجريش بسرعة تعالوا ب س ر ع ة ونشوف مين ه م سكان ا ل أ س ر أ و الكوكب الجميل د و ت وتعالوا نشوف أ و ل أ س ر موجود في كوكب ا ل ب ش ا ر ة كان أ و ل أ س ر كان تخيل أ س ر مين لك أ ن تتخيل كان أ س ر دافع سيدنا عيسى عليه السلام إيه ده؟ سيدنا عيسى ده له قصر في كوكب ا ل ب ش ا ر ة ده أ و ل قصر في كوكب ا ل ب ش ا ر ة ليه ل أ ن ه بشر الكون ب أ ع ظ م ب ش ا ر ة في الكون ده كله اللي النبي قال عنها صلى الله عليه وسلم كما عند أ ح م د باسناد الحسن قال أ ن الدليل دعوة أبي إبراهيم وبشرة أخي عيسى وبشرة أبي أخي إبراهيم ا ل ه أكبر يعني ي س ن ا ا عيسى هو ل بشر ا ك كله للكندة كله ن النبي محمد. أي نعم سيدنا د محمد الدليل ة ببعثة اللي حمل كله البشرة الجميلة هو عيسى أي في قول ا ل م و ل ى عز وجل وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إني رسول الطورة ومبشرا برسول إسرائيل إني إليكم قال مصدقا يا الله لما عيسى مريم بني بين يدي يأتي بن من من بعد اسمه أحمد ما أحمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد على عليه الله صلى صلى وآله فسيدنا عيسى عليه السلام هو الذي حمل للكون كله أ ع ظ م ب ش ر ة في الكون كله منذ آدم السلام ومن ما جماعة أجمل من بشرة بعثة النبي محمد أن أن أنا أظنش أن كان الدنيا الأرض خلق الله عليه وإلى الله عليها يا ديت بعثة يرس فيه في بشرة بشرة النبي صلى الله عليه وسلم اللي ألعن ربنا وما ا س ر ن أ كان إ ل رحمة م ل ل ل ع ا ي كانت بشرى ببعثه الامل ر ح م ة ك ن بشرة ا شاء ا للكون ه ببعثة ا أ م ل ل ل كله وما ارسلناك إ ل ا رحمه للعالمين لسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام عليه وعلى ا ا ل ل س م ي ه و ع ل نبينا افضل ا ل ص ل ا ة والسلام طيب نشوف الأصل اللي جنب أصل سيدنا عيسى في كان أصل مين يا جماعة؟ كان أصل ابي بكر الصديق الله ده سيد جنب كوكب البشارة بكر ابو بكر تعالوا انت ذكرت كتير جماعة الاصر اصر كان اصر كان الله نشوف قوي اصر ده و ل يجب ا شاء الله أ ص ب ا ك و ن الله يجب ان يكون الله يجب ان يكون الله يجب ان يكون الله ي ان ي ك و الله يجب ان يكون ا ل ه و أ ب و ب ك ر ا ل ص د ي ق ر ض ي الله يجب ان يكون الله ي ب ان يكون الله يجب ان ي و ن الله ي ل ب ا يكون الله ي ج ان يكون الله يجب ان يكون ا ل ن ه يجب ان يكون الله ي ب ان ي و ن الله ي ل ب ان يكون الله يجب ان ي ك و ا ل ل ا يجب ان يكون الله يجب ان يكون الله يجب ان يكون الله يجب ان يكون الله يجب ان ي أ و ن الله يجب ان يكون الله يجب ا ي ك الله يجب ان يكون الحادث هو احمد والنسائي بسند صحيح إ ن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم ا ل أ ي ا م خارج من بيته في التلت ا ل أ خ ي ر من الليل فلق أ ب و بكر وعمر خدوا هم الاتنين وتمشوا في شوارع ا ل م د ي ن ة فهم ماشيين عبده على بيت عبد الله ا بن مسعود ابن مسعود اللي ليه قدر عالي عند ربنا اللي في يوم الأيام طلع يجيب عود سواك عند لحبيبنا صلى الله عليه وسلم وكان ابن مسعود يوم ليه الله قدر سقانه في رفيع فانكفأت يجيب وجسمه وكان صلى دقيقة جاءت ثيابه لما هزت ثيابه الغصم فظهرت سيدنا ل ابن ضحكوا ا ل وقال مسعود م من ا قالوا ا تضحكون نضحك دقة ل ي فقال النبي كان في اليوم دا مش كان في اليوم د ه هو كل يوم بيعمل كدا سيدنا ابن مسعود كان في ا ل ل ح ظ ة دي كان بيصل قيام الليل في التلت ا ل أ خ ي ر من الليل كان بيقرأ في س و ر ة من الصور وعمال ي ق ر أ ويبكي و ي ق ر أ ويبكي و إ ذ ا بالحبيب صلى الله عليه وسلم ب يقول لابي ي أبي بكر وعمر بيقول لي مين بيقول بكر وعمر يعني س د ة الأمة ع د ا ل ن ب صلى الله عليه وسلم بيقول لي أبي بكر ي لي ق و ل أبي ب وعمر من صره أن يسمع فليسمع أم أن القرآن كأنه أنزل الآن فليسمع إلى ابن أم عبد الله الله بن سعود وفي نواية سره ردا طريا الله الله وفي عبد عبد قراءة إلى مسعود من سيدنا ر ه أن ق ر الكرآن أ غ ا طريا كما ل فليقرأ بقراءة ابن أ مسعود عبدالله عبدالله بن م في حديث مسلم صلى الله مسعود الله الذي ل عليه ه وسلم قال اخذ من في النبي سبعين ص و ر ة لا ي ن ا ز ع فيها أ ح د من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا ميسرود كان دي مناقب ع ظ ي م ة جدا جدا لا تتخيلها حضرتك د ه ام ايمن رضي الله عنه و ر ض ا ه ا والحديث رواه مسلم لما ابو بكر وعمر راحوا يزوروها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كانت بتتكي فقال لها أ ب و بكر يا أ م أ ي م ن ما الذي يبكيك أ م ا تعلمين أ ن م ا عند الله خير لرسول الله قالت أ ج ل أ ع ل م ولكني أ ب ك ي ل أ ن الوحي قد انقطع من السماء يا جماعة الوحي نعمة الوحي كان يأتي يقوله فالنبي ليه جماعة كان السلام ربنا تابع فلان نعمة لنبع على تابع بأن ربنا بشره الوحي ينزل فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ربنا وسلم بيقولك جميلة جميلة في نفس ا ل ل ح ظ اللحظة ا ل ل يقول ابن مسعود بيرفع فيها ايديه كان ساعتها جاء الامر يا بيرفع جبريل انزل مسعود و ل للنبي صلى الله عليه س م ي ق و لابن مسعود سل تعطى فهو سال ط ع ط ى وابن مسعود مش سامع ف إ ذ ا ا ب ن مسعود يدعو ثلاث دعوات بالله عليك ي ت ق د ر ت ك ت ب ه م و م ك ت م ه دعوات ج م ي ل ة أ و ل قال اللهم إ ن ي أ س أ ل ك إ ي م ا ن ا لا يرتد ونعيما لا ينفد و م ر ا ف ق ة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أ ع ا ل ي جنان الخلد فقال النبي آ م ي ن الله أ ك ب ر ثلاث دعوات يا رب أسألك إيمانا لا يرتد يا رب ثبتني على الإيمان ده الدرس اللي لا الدرس رب رب أسألك على كان ده فات ونعيما د ه ك ا الكوكب اللي فات كان السمات أسألك أسألك إيمانا لا أسألك أسألك كوكب و يرتد ن لا ينفد يعني في الجنه ة وبعدين فوق د كله و ا ل ل ي أ ع ظ م من م ده كله و ر ا ف ق ة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أ ع ا ل ي جنان الخلف فقال النبي أ م ي ن ساكر حضرتك ا ل ص والله ي اللي ل لانت احب الي من مالي وولدي م ن ومن نفسي ومن الناس أ ج م ع ي ن و إ ن ي لاكون لا أ في البيت ف أ ذ ك ر ك فما أ ص ب ر حتى آ ت ي ف أ ن ظ ر إ ل ي ك بس عندي م ش ك ل ة ف إ ذ ا ما تذكرت موتي وموتك يا رسول الله رسول علمت يقينا أنك إذا ميت يا رسول الله ميت رسول ر فسكت ع مع ت ميت ودخلت النبينا الجنة وأنا إذا ميت ودخلت الجنة لا فإني في ف أخشى أن لا أراك فسكت النبي ونزل قول الرب العليم ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك وكفى سعود من أكبر ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم الله رفيقا فبما اللهم ونعيما لا ينفد و م ر ا ف ق ة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أ ع ا ل ي جنان الخلد ط ا ب ي ق و إيه اليوم أسبق أبا بكر إن كنت سبقته يوما سبقته أبا أنا مش عارف مش أسبق أسبقه أ بكر ب كنت إن ا فالنبي ه الله ا شاء ر إن أ س ق ه قال إ ه قال ه امين س ع و د ب ت أ م النبي دعاء البشارة على إيه ش فلما ت قدي ا س ل م ي ي ن ب ب ح و انصرف ل لبعض خ ي قدي بيحبوا ر شفت م ي و ل ل و ا ا ف ح والبشرة لبعض قال ل م الناس من ص ل ا ة الصبح جريت أ و انطلقت إ ل ى بيت ب ن مسعود فوجدت أ ب ا بكر خارجا من, من عند ابن مسعود قد ضشره خير بكر أكبر بتأمين النبي أسبقك أبدا أبا والله لا أسبقك إلى خير أبداً يا على فقلت كان إلى و د ه ك ا ن قصر أبو كان ر في ل ج ة أو قصر أ ب و بكر في كوكب ا ل ب ش ا ر ة بسبب هذه ا ل ب ش ا ر ة ا ل ج م ي ل ة التي بشرها لهذا الصحابي ا ل ج ا ر ي ل لعبدالله بن مسعود ن النبي أمنا خديجة حملت النبي عندما ا البشارة البشارة عليها فاجعا عيسى ببعثة خديجة بتثبيت حمل حملت دخل فاكر حضرتك لما نزل الوحي أ و ل م ر ة على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له جبريل ا ق ر أ قال ما أ ن ا بقالي ر ئ إ ى آخر ا ل ح د ث فدخل الى ن ب ي ع ل أ م اخر د ي في وهو ا ل ف والخوف ز ع يقول زملوني ل هو م ن ح د ل و ي دسلوني بعد خديجة صلى الله غطوني عليه النبي فلما أفاق النبي صلى الله عليه وسلم من الفزع بعد كله فقال كله خشيط بخديجة فإذا تقول كلا أبشر. الله أ كلا ب ر في ف ظ من ل ل ابشر أ فوالله لا يخزيك الله أ ب د ا لامنا ي خ د ي ج ة قالت إ ن ك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتصدق الحديث وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق بأبي سبب أسباب ب أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه هو الله ده وسلم من فكان صلى ا تعالوا النبي الله صلى ه يعني ل الجميلة م ا التي خرجت ت ا الطاهرة الحبيبة نشوف القصر الجميل دو في كوكب تعال الكو... اللي بعده وده أ ع ظ م قصر بقى زي ما ب ي ق و ل كل م ر ة ان أ ع ظ م قصر هتلاقيه كل كوكب هو قصر حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي كان ليه بشرات ج م ي ل ة جدا م ي ل ة ج جدا بشر تقريبا كل الناس اللي حواليه ببشرات ج م ي ل ة في غ ا ي ة الروعه ة بشر الأول ربنا الأول قال ن ع إيه إن يا أيها النبي إن شاهدا ومبشرا ونذيرا شاهدا الله قال أرسلناك ومبشرا أكبر ي ان أيها ا ل ب ي إن ن أ ر س ل النبي ك شاهدا ومبشرا ونذيرا بأبي هو وأمي بأبي ص ى الله عليه وسلم شوف الحديث للغاية البخاري عليه وسلم ومسلم شوف إ ا ل ن حمل أ ج م ل ب ش ا ر ا لامنا خ د ي ج ة لما جبريل ج ا ء وقال له يا محمد أ و يا رسول الله هذه خ د ي ج ة قد أ ت ت ك ومعها إ ن ا ء ف ي إ ادام أ و طعام أ و شراب فاذا هي أ ت ت ك ف أ ق ر ئ ه ا ا ل س ل ا م من ربها عز وجل ومني و ب ش ر ه ا ببيت في ا ل ج ن ة من قصب يعني من لؤلؤ مجوف لا ثخب فيه ولا نصب لا سخب ولا نصب ولا لا تعب ولا ضوضاء بيت هادي جميل في ج ن ة الرحمن سبحانه وتعالى فحمل النبي ا ل ب ش ر ة من جبريل عليه السلام وبشر أ م ن ا خ د ي ج ة ببيت في ا ل ج ن ة من قصب لا ثقب فيه ولا نصب هو هو ي في, في, في, في, في, في بيت أبيها أبي وهو بكر ويقول لها يا ع ا ئ ش ة أ ب ش ر ي فلقد ب ر أ ك الله عز وجل من فوق سبع سماوات فقالت أ م ه ا يا ع ا ئ ش ة قومي واحمدي رسول الله قالت لا والله لا أ ح م د رسول الله ولكن أ ح م د الله عز وجل الذي أ ن ز ل ب ر أ ت ي من فوق سبع سماوات بعد ش ر جميل أوي ب شهر كامل من ا ل أ ل م والعذاب والبكاء من أم ع امنا ئ ش البشري ة رضي الله عنها قلبها ا تنزل على ل ك ا البارد الظهرة ا ء على ل م ينزل ل من من المولى ب ش ر من ع ز وجل عن طريق ا ل إلى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى و ح ي ا ع ئ ش ة م ب ا ش رضي ة ر الله عنها النبي صلى الله صلى عليه و س ل م هو هو ب ر ض ك م ا ف ه ا لما ي ن اللي بشر كعب بن ل لما ك تخلف عن غ ز و ا ل تبوك و ي ي ع ن أ م ر النبي صلى الله عليه و سلم ب ا ل ص ح ا ب ة أما الصحابة أن الصحابة ينادي ق ا ا ع كعب و ب م ل والصحابي ليلة ليلة عليهم الأرض عليهم خلاص ل ك وضاقت ضاقت بما حتى رحبت خمسين خمسين أنفسهم ن ا صدت في على ي ا ل م كعبه بن مالك ويقول يا ك ع ب بن مالك أ ب ش ر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أ م ك قال أ م ن عندك يا رسول الله أ م من عند الله قال بل من عند الله سبحانه وتعالى بشرب يحملها النبي يقول وكان لكعبة فرحانه وكان يبعث قيس قال يا كعب ا بن مالك أ ب ش ر بخير يوم مر عليك منذ ولاذتك ت ك أمك م ن و ل د ا أ م ك هو هو النبي صلى الله عليه وسلم اللي بشر علي وعمار وبلال وسلمان بشرهم بان ا ل ج ن ة مشتالهم يا ج م ا ع ة ا ل ج ن ة مشتالهم أ ي نعم ورد ذلك في حديثين عند التلمذي واحد باسناد حسن والثاني ب ا س ن ا صحيح قال صلى الله عليه وسلم اشتاقت ا ل ج ن ة إ ل ى ث ل ا ث ة علي وعمار وبلال وفي ر و ا ي ة ان ا ل ج ن ة لا تشتاق إ ل ى ثلاثه علي وعمار وسلمان بالجمع بين الروايتين الجنة بشروا ب ا ل ج ن ة بفضل الله سبحانه وتعالى هو هو اللي ن ب ي ص ى الله ل ع ه وسلم اللي بشر عمير بن ح الحمام ن بينهم من ه أ الجنة لما كان ا بدل ل في د ي ث رؤى س ل م ل بيقول والذي نفسي بيدي لا ن نفسي ب بيدي ي ق ا ه اليوم منكم فيقتلوا صابرا محتسبا مقبلا غير إلا أدخله الله الجنة فلا الصحبة لسه مش الموضوع فقالة ورجل أدخله لسه غير مستعرين منكم مدبر مش إلى جنة والأرض فقال عمير بخن بخن جنة قال و إ ى جنة ع ر ض ه النبي ا س انت يقول من اهلها شاهد ل و نعمه الوحي العظيم من السماء ف أ خ ر ج عمير بن حنان بعض ا ل ط م ر ا ت أ ك ل ط م ر ت أ و ط م ر ت ي ن ثم نظر إ ل ى ا ل ط م ر وقال لئن أ ن ا حييت حتى آ ك ل تلك ا ل ط م ر ا ت إ ن ه ا ل ح ي ا ة ط و ي ل ة ف أ ل ق ى ا ل ط م ر ودخل فقاتل فقتل فكان من اهل الجنه ة و هو, هو النبي برضو النبي عكاش لبشر بن محصن لما النبي قال عرضت علي ا ل أ م م ف ر أ ي ت النبي ومعه الرهط و ر أ ي ت النبي ومعه الرجل والرجلان و ر أ ي ت النبي وليس معه أ ح د إ ذ رفع لي ث و ا د عظيم فظننت أ ن ه م أ م ت ي فقيل هذا موسى و أ م ت ه ثم قيل لي أ ن ظ ر إ ل ى ا ل أ ف ق فنظرت ف إ ذ ا ث و ا د عظيم عدد كبير من الناس انظر إ ل ى ا ل أ ف ق ا ل آ خ ر ف ي إ ذ ا ا ل له ؤ ل ا ء أمتك معهم سبعون أ ل ف ا يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب حب ا ل خ ي ر متأصل ف ي ق ل ب ا ل ح ب ي ب صلى الله عليه و س ل قال م أ ن ت م ن هناك م أم واحد امر ل ل يجعلن ه أن ن ه م يا س و ل ا ل ل ه ق ا ل سباقك بها عكاشة ه والمسجد هو صلى ل عليه ل ه و س اللي ثابت ي بشر بن ق بينهم أهل ل ا ن بن قيس قلنا ة ثابت قبل قيس ك و خطيب ا ل ن ب ي ل م ا كان ت ي ج ي ا ل و و ف د ك ا ن و ا أ ل م ا ح د يخطب ف ا ل ن ب ي ر ح م أوم و ا ح د برضه يخطب قدام ا ل و ف ففي و يوم د ا ل أ ي ا م نزل قول الله عز وجل يا أيها ا لا ذ ي ن م ا لا ت ر ف ع أ ص و ا ت ك م فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل ر بعضكم بعضكم أن أ تحبط ع م ا ل وأنتم لبعض ا ا تشعرون ث ت ببيته ابن حبث نفسه قيس ي بس ن أراني نهل النار النبي ابن أين ابن عارفين هو فين فنادى ابن أنه كان ي بيتدور وبيصلي بيبص قيس قيس ما عمل وألم ما مش معزل إلا جباعه الأشث ثابت فقال ثابت الشرد وقد هو هو حد فعد حبط على ج فقال يا سعد يا ي هل هو مريض ف ق ل له لا لا اعلم يا ر سعد و واقره وقول رسول يقول ل الله فقال اليه اذهب اليه السلام له الله اذهب اذهب فرح اين س انت اين ب ن معاذ وقال يا سابت رسول الله يقول أين انت ل ل يقول لك السلام ه ي وقول ن فقال شر يا سعد حصل لحاجة وحشي أواوي قال ما هو قال انت تعلم ان هذه ا ل ا ي ة قد نزلت وأنا أ ر فرجع ع ك م فما صوتا صوت فوق النبي أ ا إلا وأنا النار ن من ي عملي أهل وقد حبت ر ف سعد بن معاذ بالرساله ة و ر ح م وقال ل وسلم ف ارجع إليه ارجع اليه ر ج ع إ وقل له لست من أ ه ل النار بل انت من اهل الجنه قيس تعيش ي أما م ترضى أن ح د ومات أ ن ت و ت ش ه ي د وأن د خ ل الجنة قال بلى يا رسول الله قال فذلك لك يا ا ف ع شهيدا حميدا ومات ش في معركه اليمامه ثم كان من اهل ا ل ج ن ة بوعد ا لا ص د ق ا ل ذ ينطق لا ي عن الهوى صلى الله عليه وسلم لا أ ن النبي صلى الله عليه وسلم حمل ب ش ر ج م ي ل و ل ا ل أ م ة قال بشر هذه ا ل أ م ة بالثناء و ا ل ر ف ع ة والنصر والتمكين يا أ م ة د ا ب ي محمد صلى الله عليه وسلم رغم ا ل م آ س س اللي شفناها في العراق وفي غ ز ة وفلسطين والسودان والشيشان كل م ك ا ن ا ل ن ص ر ج ا ي النصر جاي إن ش ا ء الله ليبلغن ا هذا ا ل أ م ر ما بلغ الليل والنهار ولن يترك الا ل ل ه بيت مضر و بيت وبر إ ل ادخله أ الله هذا الدين بعز عزيز أ و بذل ذليل عزا يعز الله به ا ل إ س ل ا م و أ ه ل ه وذلا يذل الله به الشرك واهله أ أخوه ه ه ل وحبيبين برضو بشرة في ع م ة جميلة أوي اللي صلاة الفجر أوي اللي للناس بتصلي العيشة وصلاة الفجر في جماعة ا حبيبك صلى في ي قال بشر المشاقين ي فيالظلم يوم ن بالنور التام ا ل ا اخوي او الي العيشة جماعة ابشر اخوي او الي هاتصلي الفجر م جماعة م ة حبيبي بتصلي في حبيبي في ابشر بشر ل ش في الظلم بالنور التام يوم القيامه ة انا عارف انساء و و ي ق أ ن ا بنصلي في البيت ل ي ك ا ل أ ج ر أ خ ت ا ل ف ا ض ل ة النبي صلى الله عليه وسلم قال ان صلاتك في بيتك أ ف ض ل من صلاتك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فصلاتك في بيتك إ ن شاء الله في نفس موعد الصلاة تقوم تصلي العشاء في وقتها وتقوم تصلي الفجر في و ق ت ه ب ف ض ل الله سبحانه وتعالى تاخد أ ج ر النبي م ش ي في الظلمات ف ض ل الله سبحانه وتعالى لكن نور التام سبحانه نور و م القيامة النبي صلى الله عليه وسلم يبشر الامه ا ن س اللي بتروح تحج ت ت و ع ل و ت ل وتقول ل بكل ي ا ل لبيك لبيك لا شريك لك يقول صلى الله عليه وسلم ما اهل مهل الا بشر بالجنة النبي الامة بكل ه م ما بشر ببشر شريك خير سبحانه الناس نبشر بكل احنا وتعالى نشوف المولى عز وجل امرنا ايضا ان نشوف وجل وعلا عز قال جل خير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 يقول جل وعلا لزكريا عليه السلام يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى, اسمه يحيى قال جل وعلا فبشرناه بغلام حليم لابراهيم عليه السلام فبشرناه بغلام حليم قال جل وعلا وبشر الصابرين قال جل وعلا وبشر المؤمنين قال جل وعلا وبشر ا ل م ح س ي ن وبشر المخبتين بش ريض بشرات ح ث و ا القرآن كله بفضل الله تجل فيه تجل فيه تجد تجد عظيمة جدا لأهل الإيمان والأهل والأهل والأهل بشرات لا أ ه ل ل ولأهل ل إ ي م ا ا ن تكاد ولأهل الإحسان التقوى تنتهي س نفسهم سبحان رأس السلام ا أبدا العجيب الملايكة الله أيضا حملوا البشرى هؤلاء طبعا جبريل عليه السلام. جبريل يا جماعة هو كما ه عليه ي للنبي جبريل وللأمة جبريل وعلى إن هو ع ل والحناس م من و شوية ن الذاكرين الحديث و هو ا ل ل بشر ا ل ن ب ي بأسر خ د ي ج ة قال له بشرها ببيت في ا ل ج ن ة من قصب لا سخط فيه ولا نصب والنبي خد البشرة من فم جبريل عليه السلام وبشر وارضاها هو هو وسلم البشرة فام السلام بها الله السلام اللي الله الحسن والحسين شباب جبريل عليه جبريل عليه نزل للنبي صلى الله عليه من عنه بأن خديجة رضي سيدة خد وبشره جبريل هو اللي بشر يصلي أهل أما أنه أحد مرة واحدة وقال يرضيك عليك إلا مرات وقال ل يسلم عليك أحد إلا يسلم الله عز وجل عليه عشر مرات. جبريل هو الذي جاء إلى النبي ا مرات جاء عز عشر أحد هو و بشر أ م ت ك ب أ ن ه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل ا ل ج ن ة فقال النبي لجبريل و إ ن سرق و إ ن زنى قال وان سرق وان زنى لما تسمع, في حد لما تسمع أن نجح في خليك حد أول و ان ح د يبشره لما تسمع فلان ابنه لسه واصل من السفر وهو غاب عنه بقاله غاب سنين خليك أ و ل واحد ي ب ش ر ه لما تسمع ب أ ن فلان شفيه من م ر ض ه روح بشر أ ه ل ه أ ح ب ا ب ه ب أ ن ربنا شفى هذا الشاب لما تسمع بإن واحد ربنا نجى من مروع روح بشرهم بإن ربنا حاجس ربنا بأن بأن نجى نجى روح لما تسمع ب أ ي ب ش ر ة تحمل وتحمل الخير والبشره و ا ل ف ر ح ة ل أ ي مسلم احرص على ا ن ن تكون ت أ و ل واحد يبشره احمل ا ل ب ش ر ة ا ح م لاخوانك ل ل ب ش ر ة إ خليك محب للخير محدش بياخد رزقه حرص وحدش هايمنع ن رزقه عن حد أ ع د د ت العباد الصالحين في ا ل ج ن ة ما لا عين ر أ ت ولا أ ذ ن سمعت ولا خطر على قلب بشر أ خ و ي وحبيبي كان أ ح د الصالحين يقول أ ا د خ ل بالدنيا على إ خ و ا ن ي و أ ن ا ادعو لهم ب ج ن ة عرضها السماوات و ا ل أ ر ض اخوي يا حبيبي احرص علي انك ر ل تحمل و البشر ا ا يقولوا ان انت قالوا, قالوا و ن نسمعت عنك ان ك في ده كده س م م الله ا لكل من حلو الله الجريدة والذها ال قوي اكسوا ارعوا و امي اسمع ارعى الرجال حولك أ خ و ي وحبيبي ده انا سمعت خبر إ ن الحمد لله ز و ت ك أ ن ج ب ت ولد أ و أ ن ج ب ت بنت احمل ا ل ب ش ر ة للناس خلي الناس ت ح ب ك خلي الناس يقولوا ما شاء الله الرجل ده وش الخير وقدم السعد عمرنا ما ش ف ن ا ه الا وبشرنا بكل خير خليك دايماً بتحمل البشرة الملايكة بيحملوا البشرة للناس دايما زيما كده وزي للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يوصلها للناس عشان و ما ا ل ن ب يحمل كم ي البشره للمسلمين ن انت كمان احمل البشرة كل اخوانك المسلمين وانت كمان احمل البشرة كل اخواتك المسلمين اجعلوا انفسكم مفاتيح للخير والشر ربنا يجبعنا على الخير اللهم ب ك ر ة ناخد سفينه الفضاء ونطلع كوكب تاني وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله و ص ح ب ه وسلم أ ح ب ك م في الله والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته